يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم جنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد ثم إخواني الكرام عند قيله سبحانه ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه <تصفيق> نبعث ننظر موسى بايتنا الى كرام وملئه فكذبوه فظلموا بها فمن كذب كان عاشوا في المسلمين وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين حقيق علي ان لا اقول على الله الا الحق قد جئتكم ببينه من ربكم فاقم معي بني قال ان كنت جئت بايه فات بها انت انت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي كهبان المبين ونزع يده فإذا هي بباطن العليم قال الملأ من فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من الغطن فما واشا قال قالوا حره وأخاه وأرطف النزائن حاشرين يا شوف بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأذن كنا نحن الغاليين قال نعم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 وبعدها قصة ععاف وقومه قصة شمود وقومه وقصة تمود قصة تمود قصة صالح وقومه ثم قصة شمود وقومه ثم قصة شعب وقومه وهذه هي القصة الفامسة موسى عليه الصلاة والسلام ولهذا قامنا بها ثم بعثنا من بعدهم من بعدهم أي من بعد أولئك الرسل من بعد أولئك القوم الذين دمرهم الله وأبادهم وأهلكهم صلىهم وطهر الأرض منهم بعد ذلك بعث موسى عليه والسلام لترعون وقوم ثم بعثنا من بعد موسى موسى ولكن ما بعث فقط هكذا بل بعث بالبينات <تصفيق> وإلا بالشجاج التي تدل على رسالته وهكذا كل رسول الرسول كل نبي النبي بعثه الله إلا وأعطاه ما على مدن امن البشر الله عليه الصلاة والسلام أعطاه معجيزات وأعطاه لما كانت رسالته خالدة أعطاه معجيزة خالدة وإن لم نرى شخص الرسول لكن رسالته موجوده بالادله القويه بالمعجزه مصحوبة مع الرسالة حتى تطلب المساحة أشني هذه المعجزه هي القران تحدى الله بالبشرية اللي قال هذه الرسالة الضعطية لا يأتي للمساحة وهذا تتحدث عنه في درس سابق امريكا واستراليا اوروبا واسيا افريقيا والعالم كله مطالب بان يؤمن برسالة رسول الله الوضيئة وان كنتم في رجل ما مزلنا على عزينيا فاتوا بسورة من نزل الى ان قالت ان لم تفعلوا ولن تفعلوا وما يجدون في الكلام؟ المهم يا والذي موسى عليه الصلاة والسلام كانت مشحوبه اقول رساله موسى عليه الصلاة والسلام كانت مشحوبه بالدليل الذي الذي ال ال ال ال ال ال يدل على صدق هذه الرساله شو هو الدليل ايات هل ما ايه او دليل واحد بالايات دل ايات, آيات كثيره سبح الله سبحانه وتعالى رب الصيط الكريم سيذكر منها بعضها فذكر منها الكثير ذكر منها العصر. العصر كان الى رماء تنقلب حي عظيمة عظيم عبادة حي عظيم عظيمة وهي عصر جامدة تنقلب حية. هذه واحدة. وثاني كان اذا اخرج يدوره يعني سبحان الله صديق يكون معكس من الثمينة اخرى مثل والله مثل تخرج من غير شو لا لا في عين يمكنه حيث يدومي بابا ولكن عين بالبرق وقصودا اسمع سنين على ايه ده؟ لا من غير شو هذه سالي سالي سالي سالي سالي سالي سالي سالي سالي سالي سالي سالي سالي سالي سالي سالي سالي سالي لا سالي سالي سالي سالي سالي سالي سالي سالي سالي سالي سالي سالي هذا العلم السني بقى سوت الله عليهم بقى خلاص حتى صار كل جيب يكون الجلد يكون حياء يعني ويكلوا مندم ليش ده تجمع عقود آية دعاليهوس عليه صار كل شيء ثم كلاسيك إن شاء الله إشاع الله مخطوطه سوت المياه السحب كلش دمرت كمش حتى الدورة ده, ده حتى ثم الضفادع ثم تطلع الضفادع يعني الانسان جالس من كرين فوق منه ويجي له الجهة ويجي كله ويجي التمسير يكون من كرين في التمسير ويمشي شراب في السبؤ بالمعطى إنك ما صار رخص نسي نسيت ما عدل عقوبة لهم الضفادة والدم والدم الناس يجري بالدم والسلاب يتدخرون بالدم وندو الدم, الدم. يذهب يس يسبرد سبحان الله أذب يمشي شراب المد بيجي على وبدأ فا والقمل شو القمل السوس سوس مسلب على المزرعة على سويس حيحط عليه السوس وقبل القمل المكمل الله يكمل طبعا ما يجوا يكمل بعدين كل شيء كمل على عيلة عايو على يا العياد قم هل انا الله عبود القمة والبابات والدل ايه وتمطش ها وجره اجره تفعل تجيب تمت الجيران كالتك كل شيء بدب بالمزارع بالدروب كل شيء بالغابه كل شيء حاجه يا العياد بالله قول ولكن والعيون والعيون. على الواد والعيون اللي اذا على المزارع انت خلاص ماش بتنطش دوك دو سولتيو اللي وحظو وحصفيو سلم مرض ها هي كيترش ما عزيز يعني ما داك الزواق اللي المهم صوت العجان او صوت تعليم الطمس الفلوس عندهم ولا على أمواليه. أي وإيش جا؟ على الـ هل تبغى على الصعيد الأخر؟ على كل شيء لا شيء. لسه كأنه كبر. شتار. بكيش ولا كيسة. شتار. بس كل شيء. غيره. الجيب نجيبه. خلاص. ال ال يعني ال ال. ها؟ ال ال الآيات. كلها تبين رسالته صوتي انا صادق من رساله دي. لان المعجزات تقول صدق هذا ابدو في كل خبر مقدم عجيب المعجزه تقول هذا هذا الخبر اللي قال جاء صادق لكن المعجزه تقول ان هذا صادق المخبر الله كيف تجعلني امنت لن تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع والفرق بينها وبين المعجزه الفرق بينها وبين الشعوذه وبين السحر حال الانسان واستقامه الانسان لان الصاحب قلت الكذاب لا بالرؤيه ولا بعمل غير العمل ديه مش عارف كيف قداد اذا المؤمن الصادق الرسول ها هو بمجرد مكتوب تشوف تشوفه رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الصحابة جميع من اسلم قال والله عقله ابن سليب قال والله بمجرد ما وقع بصريح على رسول الله عرف انه ليس بمجتذب قال ما ذلك وكهكذا المنصفون كل بمجرد ما يسطون كلام رسول الله ويرى الاحواله ويرى اعماله ويرى مطلع مطلعها بمجرد وجهه قد ما سبحان الله جعل الله السلطان لنفسه بخلاف الشيء المشهود الكذاب صحة هيك تشوف شو عمّه شو عمّه يا ربي يكون معينة في الطاقة كي يكون يعني صورة صوت تجذب الناس وتعلن على نوكتها صورة صوت وإعمال وصلات خلاص وخلاله المهمة إكوان الله عز وجل يقول أنا هذا الرسول أرسلتك وأعظم رسول صدتون أعظم رسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إبراهيم جميع الجوج واعظم رسول جمعيش بالرسول في الرسول في, في الرسول هو متعني سادسال واعظم كتاب هل القرآن قرآن خلال القرآن مهمة القرآن يجمعها كلها مزيد القرآن ليبا لأعظم كتاب هو القرآن هو التورا. أعظم رسول ولأنه أرسله إلى أعظم طاغية أعظم طاغية في الأرشح والعب يقول في رنوبية يقول يا انا ربكم انا ما اعلم لكم الله إليه ما رأى شاء الله هو يؤذبونه قد يلوئيس بكوة غضر جبار انه كده من المفسدين من المجرمين, المجرمين. المهم يا إخوان الله بعثها الرسول بالآيات التي تصدقه في ذلك قال فقال ثم بعثنا من موسى من بعدهم موسى بآياتنا بعثنا بالآيات بالحجر فالذلس رأى سكال بآياتنا لما يا رب قال إلى فرعان وملئه وإلى الفرعون والذين يماليونه يعني الكباراء والأعضاء، أعضاء دولته وزراء، إيه والبرلمانيون، هو يعني الصديق الدولة هو يسمونه يسمون الملأ، لا خجل من أي شرائح يسمونه الملأ لأنهم يملعون المجالس، وينملعون العيون من خروج الشعب، وينملعون الأرض الجوع جوعاً وظلماً وفزكاً، و... يعرف ما أقوله قاهرة وتسلطا، إيه ملأ يسمى الملأ. الملا هو المحايم للرسول، هم المحايم للدعوة، هو, هو المذابح للرسالات، الملا، الكبراء هم الذين يخلون على الدعوة الصلاحيه. دعوة الرسول ما حرمها الا الملا، وياك يجلس القرآن قال الملا، قال الملا،, الملأ عبد الله، الكبار والعظماء هم الذين يحضن المال عنده السلطة, عند السلطة وعنده المال، اللي عنده الكثير والناس من, من أصحاب الملا، أمورهم صار الولد، وصل أي واحد موسى قطع الحبل؟ أقول كيف هذه الأمور من ما يكفي، ماذا جل جل؟ ما شو هذا؟ هذا منير كذا ورث يا مهلا مهلا، بالله، الملا فف عز وجل سبحان الله يقول ال بعثنا من بعدي موسى. بآياتنا الى فرعون وملئه. عشان جيوب الله يعني الصورة الاجمالة وما في الصرحة الصورة الاجمالين ثم في الصرحة واحدة بواحدة توركة بتوركة فيقول ارسلنا موسى بالآيات الى فرعون وملئه. هشان موقفهم واشكال موقفهم واشكال موقف من هؤلاء المجرمين من فرعون وملئه من هذه الدعوة سجابولا لا افتك فضربوا بها فضربوا بها ماذا ضربوا بها اي فكروا بها وجحدوا بها فأطلق, فاطلق الظلم على الكفر والجحود لان الكفر ظلم ولا لا ظلم لان كل واجد هذه الايه لما اسس والاي طبعا تجل على صدق الرجل كان بخروج منهم هي الإيمان محل آيات الإيمان لكن الآية لا تخلق الإيمان وإنما الذي يخلق الإيمان والذي يدفع إلى الإيمان هو التطلع إلى الإيمان ثم نقول دائماً والحرطة على الإيمان من الداخل الراغب الرافض في الحق عند ما الحق الحقيقة لكن من جاهد المعاند والذي ما لأنه ليرة هذه الرسالة وكذبوا بها إلقان على سلطتهم إلقان على نفوذهم للحفاظ على الدار على السلطة على زمام الأمور لين يمسج السلطة صلى الله عليه أن هذا الأمر خلاص نقطع نقطع المجرمين منهم من الحشود من الحشود آه خلاص بابا بابا بابا بابا هذا ما لكن هم اللي يحافظوا على صورتهم وسلطتهم الربيعيه وخلاصتهم السلطويه لا تيصدوا الجرح هجرشوا مولانا لما جاء من تحف الجزائر جبهه جبهه الانقاذ من الجزائر اكل شان مرضديه من الملك شان لا ترددوا ماذا كان تاخذوا موقفهم من هذا من الملك يعني أشياء يعني امورها ديمقراطيه اجد ديمقراطيه الشعب يعني يقول ايش اكسر الكوف ناعم اكسر ليه منها فلما تقتلوا في انتخاباتها تخصها للجزاءات اكسر صار يعني التسعين في المليون الاثنانين في, في المية اكسر احنا اداءنا ونحن نشهد الله الهي والله محمد رسول الله اصلا الله الله يحكمنا كتاب الله سلطة رسول الله اشكال الملاء لا ومدعنا بخبر الانظمة الانظمة الغارس قال لا لا أوستن مونتنيو من ضمن الكومبليتوريون هؤلاء من ضمن الكومبليتوريون. أقصد كذا يعني ما في الديمقراطية ما في الديمقراطية نطلع نحن إذا طلعنا لا هي الديمقراطية أو الديمقراطية ولكن نفس المسلمين لا في الديمقراطية هذا ايش هذا أشد الإيرغاليين الروسولية واحد واحد فرنسي كان يسول عبد السلام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 جوا هذا عبد قالنا الفرنسي هذا هذا الفرنسي قال له نمشي نسير من قرب من ذبحها إلى إيه؟ هل الإسلام أم فرنسا تقولي تلاقي جبال هيا نجلس نذبح ويشي المطر جري يذبحه وننسوله ما لونه على سن ننفذه من مرقديم ونقدوم وكل مش بذبحه ويش الإسلام إلى هالذبح تقول والله فرنسا أيش يقولوا فرنسا فرنسا هي اللي المقصود المسلمين ما يوصلوا للديمقراطية ما ليش فيهم ديمقراطية لأن على الملة اما اذا ما تلغيش الملة خلاص ما هي ديمقراطية حقوق الإنسان في النواة اليهودي والنصراني والعلماني الكاثر اما المسلم ما عنده حقوق ما حقوق ما حقوق لا حقوق هذا اللي بعدها هذا واحد يقول والله يا المسلمين هذا المسلم يعني يعني كي كي يحاول واحد ويقوله هذا بيسحبوا المسلمين بيسحبوا المسلمين كانوا يسحبوا من هذا من إذا في الطريق راح نصيبنا سنسبينا غير طرح الناسون ما ينفهوتو فانفهوتو حياة وجمهور شو بمسقط هذا عبد الله شيخ يعني آخر أربعة عنده من المسلمين ولكن كيف؟ ما يعرفوش على ان احمد واحد عندنا هو غير هو بيننا خلاص صور وبينهم حجام فيك كلام الرسول النبي بيننا في يعني في يعني من ما انسىش ابدا مع الجو من يؤمن بالله وبالاخره لا اخونه حبيبنا ونموس من اي لكن ينكفر بالله ما يشوفه بيه النبي يا المهم يا إخوان اشتاموا قصف العوام والملائين من ضعف المشاعر الصلاة والسلام كم فكذبوا؟ اه؟ بها. الموضحة اشتقول لنا المقصود من ظلم ليش الكفر يطلق على الظلم؟ لأن ظلم هو وضع الشيء في غير موضحة وضع الشيء في غير موضحة الموضح الذي يستخدمه ضعفة بعد لكن تنضع الشيء ليس يستحقل عليه ليه حسنا هذا ساعات جاءت آياته جاء الرسول وبرهن على رسالته أشخفنا تخبطتنا الإمام لكننا كفرنا أجملنا ظلمنا شيء ظلمنا أولا ظلمنا أنفسنا نحن ظلمنا أنفسنا حيث وردناها في عذاب الله وغضبه في كنا والأجد والنار في الأخيرة هذا غم للناس ولا لا. يوم القيامة نفسك تسبر أهدوك جوارحهم يشهدون ضدك يوم يشهدون على أهدوك يوم يشهدون على أهدوك وتشهدون أيدوهم أرجوهم بما يشهدون ضدك بين ثورة وارتضنا حالي هذا أول وفهم ترس وثم الضمس هذا الرسول اللي جد دعوه دعوة دعوة ينقذها البشرية من ظلمات إلى النور تردوا عليه دعواته ورأسه رسالة جاب رسالة جاب التوحيد <تصفيق> ثم الله عز وجل وضع وضع يعني شريعة في إسعاد هذا الإنسان وتطهيره وفي سبيل إيش إكماله وإسعاده في سبيل تزقيته ليش الله عز وجل في إيماننا يتضرر من عسنا لا الله عز وجل في إيماننا هذا يضع قدرنا فنرد عليه لا لا لا لا ترد التوحيد الكفر رده. ثم أرد هذه الشريعة وصد الناس على سبيل الله وجعل الناس يردوا هذه الدعوة يبغدوه يبغدوها عسى من المدخول الناس, أحرمنا الناس. أحرمنا. أحرم الناس هذا المال حرم الناس حرم الشعر كله ليش من أن يتمسح بيش؟ بشرع الله وشرع الله جع سعادة البشر جعل يسعده ليحفظ ما أها وأما لها وأقولها وأعرضها الجنة في الدنيا السريعة معناها في يعني لنا الجنة في الدنيا وحينما ندخل هذه الجنة هناك تعدنا ليش؟ للجنة في الآخرة الوقوف ضده يوم إذا الله يصلي الكفرة ظلم نعم ثم يتحرك ظلم ولهذا قاد فظلموا فضلوا بيها. أي تطروا به وإن الشلك وإن الشلك لا ظلم حظيم والكافرين والكافرون هم ظالمون ناسخ ظلم أفضح من الظلم من الشرك ولا يجب من اللحن. فسبحان الله قالت ظلموا به ثم جاء العاقب، لأن هذا كل أراد أن يذكر لنا الأمور إجمالية ثم يفصلها قال ظلموا به أشكل عاكمة عاكمة الكفر يا اللي فريعة وردها بشريعه لقفة الدهار ومحاربتها أسبق... أ... أ... يعني ماذا عقبها قال فانظر كيف كان عاقبته المفسدين المفسدين أستمت عاقبة المفسدين سبحان الله لأن اللي تطبق شرع الله ويعني عاش تحت لواء حكم الله هذا والله يعيش في رقاء. ويعيش في سعادة ويعيش في طمانينة ويعيش في الرخاء ويعيش في ماذا الله في الجنة لكن الإنسان يعيش في القوانين الظالمه القوانين الجرائرة يعيش يعني في الدصاصير الأرضية تحت سلطة المجرمين وتحت سلطة الملك يستعبد غير الله اش يعيش هذا عيشه ايه, إيه, إيه, إيه, إيه, إيه, إيه عيش الفساد سوف ينبع الفساد من من كاعد من قاعد من ينبع الفساد فينشر الدين وينشر اللواء وينشر الريبه وينشر القمر وينشر سفك الدماء وكم شر من لان الذي يحافظ على الحياه الطاهره والحياه النظيفه والحياه السعيده والحياه الرغيده شنو هو هو الاسلام هو دين الله هو شرع الله اذا شرع الله حيبقى اللي كي في العالم الآن، كل فساد، كل تدمير البشرية، كل خزي وقهر ندش، ما يستطيع المهم يعيش في هذا الجو الموبوء، الجو الجاهلي، ف الله فسادا، ف كيف كان عاقبة المفسدين؟ ماذا أفقد أحد رب شرع الله؟ ماذا رقياه؟ الفساد، الفساد بالأرض. أشكال في العرب، أشمس عاقبة المفسدين دا بجانب الصحابة. تدخل الله يرسل الرسل وينزل الكتب سبحانه وسبحانه وابعث الدعاء وحول طهره إذا أجل عن التطهير فتدخل عنا يصرر بالتطهير لما بذل الجهد موسى وهارون في سبيل الإصلاح وإصلاح مصر ما نجحوا ما أفلحه أشكانت العاقبه تدخل الله عز وجل وطهر مصر جمع جميع, جميع المصر فرعون وملائه وجابوا من عمس النيش جابوا من البحر البحر الاحمر واغرقهم وسكت وافوكت وافطايا قال معذول هيك كم تركم من جنات وعيون وزرور ومقام كالقصور وعمارات شركات ما شاء الله كم تركوا من جنات وعيون وجوءه ومقام كريم ونعمه كانوا فيها تكفوا فثبت ما شاء الله كذلك واورثناها قوما اخرين قوم اخر استجابوا لدعوه الله وطبقوا شرع الله وكانوا سخا ايمانيه في الارض الله اورثهم الارض واعطاهم رزق عليهم خيراتي وبركاتي وأورثناها واورثهم اخر قال فما لك تعلمون سماوها ما بك لا اهل السماء ولا أهل أهل الصرف لا هم اب حسس الصروف ما بك ومعناها لا ان المؤمن اذا مات تبكي عليه السماوات والارض الكل يبكي عليه حتى الطيور والحيوانات تبكي عليه ليش لانه لما كان طبق شرع الله كان سبغه العيش وكان في الامطار وكان في الارزاق والخيرات والبركات والثمار والفواكه والخضر والنست زي ما شاء الله لما جاء المجرمون اشعش مش كان كانت العاقبه سلطه كهرباء و سلطه زلزال و سلطه طوفان و سلطه فزلت لها انا هسه فيه هسه فيه هسه فيه هسه فيه هسه فيه هسه فيه هسه ما هسه فيه هسه فيه هسه فيه هسه فيه هسه فيه هسه فيه هسه فيه هسه فيه هسه فيه هسه هسه هسه هسه هسه فيه هسه فيه هسه هسه هسه هسه هسه سبحان الله <تصفيق> اذا فضل مقال فالفور كيف كان عقل توفي قلنا يا رب هذا الذكر عجمالي يا رب فصلي لنا كيف كانت الدعوه كيف انتدأها موسى وكيف كانت المعارضة وكيف سمت الأمور إلى النهاية يا رب اذكر لنا يا رب فقال سبحانه وقال موسى يا فرعوث بالنسبة لي الله عز وزلك بتخيل موسى ووجه فرعون يا فرعون ما قال له يا مولاي يا مولاي واش قال هل؟ لا قال له يا فرعون ليه؟ خاطوا من كم المشهور لأن فرعون معناه بأملي المبي وفرعون هو مو واحد كل ملك في مصر كان يسمى فرعون ولين كهيول فراونيه حصل حتى, الـ حتى الـ الـ الـ الـ يعني أش الان يعني اللي عاده القرش اسمهم الان فراعنه كهيول ايش طائفيه بحال يوم هناك في المغرب ولا في المغرب ولا خارج المغرب في, في, في كل الدول احيوا دبريه واحيوا ايش النعره القبليه باش يكون الصراع القبلي ضد سمعنا في المغرب من يقول ان الاسلام غازانا ما عرفنا وظهرت الجدة النعر الطائفية البربرية البرابرة انا سأل من سمي وما يحل لي أن أسمي ولكن هذا هذا الكلام قد قيل وأحده في الجريدة يقول الإنسان غزانا معر كبير هنا في المغرب كبير نسبياً مو لأن كبير ولكن كان في وقت من الأوقات كان وزيرا في وقت من الأوقات ما أنسينه وكان على رأس وأتقن عليكم أن يجبرنا كملا؟ قال هل يا اخوات إخوان؟ أنا في هذه الايام ال ال ال اللاعبين الكرة يسموهم إيش؟ لا لكم لازم يفني الفراعنة هذه الكرة المباراة المباركة في الأيام مع مع الفرق مع الفرق الموريتية كانوا يسمونه أولاد يسمونه ال ال الفراعنة نصر إلى فرعوني الكفار أعوذوا بالله نعوذ بالله لابتسخر بالكفار بالأبان والعزاب الكافرين واحد يجب صحابي وصحابي يقول لو ترنا سبب يقول أنا فلان ابنه فلان وثم قال لا قال ما أعتبر إليه بابس أنا مسلم أبي مسلم أما من قبل ما أعتبر واحد بسخر قال أنا فلان ابنه فلان وهو عد سسعن وهذا عد جوف جاء رسول الله قال هذا فلان ابنه فلان سسعن في النار حدروا وهو تاسعه كيف يفتخر بهم تفتخرين ما يفتخر بهم بالاسلام سلمان اخرجكم من الرخره سلمان ما يعرف بنو من ابن, ابن الاسلام ولي هذا السحق يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم سلمان من اهل البيت لحق الرسول من اهل البيت كانه عم رسول الله او اخر رسول الله جيل بالاسلام لا اله الا الله ان اكرمكم عند الله لو شعركم من الهدى لا قد قاسوا اعظمكم شقوه متى سقيوكم كل ما زاد في التقوى الا ويكون ارقى عند الله كل ما يزاد اللي خدمه يسال ايش قد قاسوا نعم قال يا فرعون قلنا فرعون كل ما مصر يصنف فرعون وكل ملك في اليمن يسمى سبأ وكل ملك في يعني في الحبش يسمى النجاشي هكذا يسمى النجاشي كل من ما هو النجاشي واحد لا وكل ملك في في, في, في, في الروم يسمى قيصر وكل ملك في فارس يسمى كسرى كسرى نعم وكل من كان في العراق في بابل يسمى الممرود يسمى الممرود الممرود هكذا فحققت تلقيت انا رايت انا وصلت لمصر ورايت يعني المتحف المتحف في مصر المتحف اللي فيه فيه فراعنة هل فراعنه كثيره اللي يعني السلسلة التي توالت على ملك الملك في مصر في مصر وهذا الفرعون هذا اللي اللي كان معاصر لموسى عليه الصلاة والسلام يسمى رمسيس فرعون رمسيس رمسيس هذا نسبه رمسيس هذا وعرفه بإيش بالتحليل تحاليل علمية ذا هذا حسي إلى أمريكا إلى إيش الى, إلى فرنسا وانه كان مرض وموجود وكان مرض هو عضوي تعالج له هذي واحد سنة سنوات ولا عشر سنوات المرض امرض نعم سيعضوي تعالج له في في في فرنسا وتعالجه جاوا هذا مسير يعني كنا سنتين هو حتى بعيدا نشتو هو واحد من هذا الحين ايش بالسداد خالد سوداد من جوه الدماء ولا ايش السادات سداد المهم يا اخوان قال يا فرعون لا قبل يا مولاي يا فرعون يعني التنماعة جدي بالنسبة إلى موسى على التنماعة جدي يا ملك إيه يا فرعون اني رسول إني رسول من رب العالمي ما هو اكبار لما قال له اني رسول من رب العجلت في رسالة لم سيفر. انا ما اعلم سليمش ما مش موجيه انما سيفطني شكون رب العالمي انزل في العالمي ليش؟ لان كان رب العالمين وهو هو مربوبي هو عب. العوالم كلها العوالم العلمية السهلة اللي ربها واللي خلقها واللي رباها هو كي ربيها خلقها بقدرته ويربيها بنعمه سبحانه سبحانه. رب العالمين هو هو تستفرن فيها العالم كله هو رب عنده سلطان العالم على الأول نعم ال... وعالم الجن وعالم البحار وعالم كل العوالم رب لها رب يربيها وله السلطه عليها هو الذي يحكمها هو الذي يأمرها هو الذي ينهاها هو الذي يضع لها المناهج له السلطة حاسه وكُنه متصلّف أينما وجد حتى في مصر إلا وهو هو مسلوب السلطة مربوط عند الله حاكم الحسنة السلطة العليا تحكمه فيجب ان يسلم وإلا رب العالم يرسل معه في مصر السلام الكامل دي مجبرة فرعون انا رسول رب العالمين اه الزلزل والزأزة كاد ان يعتريه الغفيات يعني اسقف بتدويس طه انا رسول رب العالمين يا فرعون اني بتاكي اني رسول رب العالمين ليه يسر. اشمه باشا اصلك اني رسول رب العالمين ثم حقيق علي جدير بها وهو حريم بيها اللي اخرى الحق هو اثر ما يمكن ان عليه شيء ولن نقص من ما هو لي. ليش ان هو رسول هو خرمي من بين سائر المخلوقات وقع الاختيار علي سبحان الله مثل رئيس الدولة بصيفة لفلان هو رئيس الوزارة أوه. هي. وقال له العامل على بلد الثلاث اوه هذه اختيار فكذلك الحق سبحانه وتعالى يقع اختياره على من على الرسل من يخطرهم هو من خلقه الله اعلم حيث يجعل رسالاته وفي قراء رسالته الله هو اعلم من يستحق لهذه الوظيفة ولا الوظيفة كالله يخطر له نحن ما نعرف ما يخطر ذا نار ولا يخطرون ليذا ثق ثق قوى مشتاق يقولون فينا عظماء فينا ليه اكثر اكثر عظماءنا فلان من عظماء قراتين عظيم ليه اكثر من قراتين عظيمين كلكم فلان ومن ايش والمطائف لك عظماء افصل الانوان وتقدسون فينا وايش قال الله تعالى يعني يرضى الى رغباتنا لا فينا كثير لا يسوون عند الله ترى احذو كم انسان يزن 150 كيلو وعند الله يعني في الأرض ينطلع طابع الميزان من 150 وعند الله ما يزن ما يزن ذره لا يفي ما في ما ما يعني لا ابو رضي الله عنه طلع يجيني وكان يعني في الصاق مساق رقيق بحال هذا يجيب 70 اوكي اوكي عبد بن جبير له جزء خلهم والله إنها عند الله اثقل من جبل احد انه من فلق لقدمي كله هو هايمان كله ايمان سبحان الله كيف اقول جبل احد شايفه 600 كيلو صخ صاقه ايش يا زيناني اقذر من جبل ده اللي الله ايش والاتصال نعم اتقال ولكن اتقال معنوي اتقال بالإيمان اتقال بالكتاب والقرآن السوت الفائز في المعرفة الربانية في الاتصال بالله في العلم بالله فلذلك نعم فلذلك إخواني خالد إنه حقيق عليه اني رسول من رب العالمين بنفس قوله انا الشخصه اللي تقول هرتي تقول بالهبسي رسول من رب العالمين حقيقي <متحدث> رسول من رب العالمين حقيقي <متحدث> يعني أنا, انا رسول حقيقي <متحدث> <متحدث> لا مش يعني هذا فهم فهم رسول من رب العالمين حقيق الرساله <متحدث> يعني انا حق يعني <متحدث> <متحدث> إن رسول من رب العالمين ألا الله لله الحقي يعني باعتبار ان الله وقع اختياره علي فما أقول عليه الا الحق ما أكذب عليه بساسا كيف يكذبه والله صارع لو الله يعلمه مهما سيقع ولو كان يتوقع منه الكذب يحصر الله يقول الله تحصنش نقصيها وربك يخلق ما يشاء الله يستعر الله أعلم ولو نقصر نحن سبحان الله قد يسعنا الهوى فنزلت نقلق في لكن الله لا لأنه يعلم ما كان وما وما وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كذلك لذلك اخواني قال حقيق عليه الا قال الله وثم ثم بدات قد جئتكم ببينات من ربيكم هذه الرساله اللي جئنا رسول وما يجيب الله صيفط الله رسول الله رسول لي مهمه اش هي فستتاملوا ذيك العال والملأ الكل وثم ترسل معي بني اسرائيل ما تخليهم مستعبدين عندك مده مديده وهم مطهورون مذلولون يخدمون عبيد يرجحون تحت نيل العبوديه والذل والقاح والتصوغ وانا الاوان لان اذهب بهم الى بيت المقدس الى الأرض الطاهرة ارض الأنبياء والمخدير لان الله سال لهم موسى عليه الصلاه والسلام النبي الصالح وكان بني اسرائيل الله سبحانه وتعالى ذكر فضائح لهم وموقفهم من موسى ونشني عمل موسى وشنت ان شاء الله في هذا الكريم نذكر فضائع وفضائع كثيرة مع هذا القوم الاعوج مع هذه هم الاعوجاء هم بني اسرائيل ايه؟ المهم قال له يا فرعون اني رسول من رب العالمين حقيقه عاليه الله اكبر على الله الا الحق قد جئتكم ببينه من ربكم قد جئتكم ببينه من من ربكم ها واحده اخرى من رسول من رب العالمين ومن لك العوالم منصر ومنفيا من الماء والفرعون مرفوض وهذا الآن يقول قد جئتكم ببينه من من ربكم عندكم رب أعلى هو الذي خلقكم وهو الذي رزقكم وهو الذي أحياتكم وهو الذي يميتكم ثم يحاسبكم على النقير والكتبير ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحكم جلسوكم ببينة من أنا الزلزل بل... كرش ربكم إن زاد الزلمة كرهوا واتخافوا ذكرشوا اخاف الحقد ما تلقى لا تلقى اخاف ذكرش إيش ربكم الآله وإذا بيقوله جلسوكم ببينة من ربكم ثم يقول له فارسل معي معي أنا جئت لهذه المهمة ابلغكم التوحيد ومشعركم بالرب الاعلى وان السلطه العليا له وكل سلطه تحت سلطته سلطه لاغيه سلطه مرفوضة سلطه مردوده السلطه سلطته والحكم حكمه والامر امره والنهي لايه جئتوكم ببينه من ربكم فارسل معي بني اسرائيل لانهم ابناء الاحبيه فيجب ان يعبدوا الله وحده أرسلهم, إليه. ارسلهم معي فكهم من الاسر من تحت القهر والذل فارسل معي بني اسرائيل فقال هذا الجواب جال في العواج قال ان كنت جئت بايه لان قلت جئت بالجيب وفي الاول قال له ثم بعضنا من بعدين نوسى في قال له الان ان كنت جئت بايه تدل على رسالتك انك رسول من رب العالمين ان كنت جئت بايه وقل اين ان كنت جئت ما قلت اين إذا, اذا كنت جئت باتعرف الاساله اللغويه العربيه ان كنت انت تدل على الشك يعني انا اشك في انك رسول ولكن على فرض انك رسول ويعبر عن هذا الشك اين ان كنت جئت بايه بآية أي آية فاسبها لتحدي إن كنت من الصادقين في قولك إني رسول رب العالمين مباشر عقبه مجرد ما قالها وإذا يجب موسى يلبي الطرف هذا كيف يجب لأن الله أعطاه السلاح تدريب العسكري جوزك انت والله مثل آية لأن لما كان جبل طور ماجي من المديان شفناه ولما أقبل على النار في الشجرة خاطبه الله وكان في يده عصا كان يهيش قال تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا يا سيد ولما سروا على العصا يشاركا إلى أنه سيؤذها لشيء عظيم ولهذا سروا عنها لأن الله ما يقول كي ولا على اليمينك يا موسى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 والله يقول واعد لهم اي للكفار اليهود والنصارى وكل أعداء الدين اعد لهم الصفات من قوه على إن القوة الرامية على إن القوة الرامية على إن القذف من قبل الرمل بالنبات هذا والضرب الصيف واليوم بيش بالدبابة بالطين وفي بالمسدسات وبالرشاشات ونطيق ونطيقنا عنا فيه ها الرشاشة تعرف ميت الدين؟ ها الرشاشة هي اليهودي تقدر تكتز عن شكتله؟ ترجع انت يهودي احنا شاكر بجسماتي يقولونه في الجبل شاو قولونه اليهودي شماتي فالتخريج العسكري واجب في <تصفيق> إذا قرن كنت أقرب زيز انسى تطلبه أعطين فلوس ليش؟ ولكن عمل نية والنسيه كما مثال النسيه قد يا رب انا كنت اتعلم السواقه بايشيل بس انا السياره الصغيره مثال الشاحنه ومش الشاحنه اتعلم ايه المصطفه او المصطفه المصبعه نطي ومرطق ليه نترن ونترن قطاعا وسم موثوم بالغواصه ليش اني يا حكم الله في ارضك ومن لم يشاهد من لم يغزو ولم يحدث نفسه ماسع على شبت من غزو ماذا على مِنْ منيحه تموت منافع ولكن احنا جازين في الكلدس كان يوم كنت اضرب خلف شنعت القطن كي كان ساتر اوه ومشنعت القريب ولمشنعت كادا الى اخر مشعل من سلف خلال خليه خمسمائه سلفه خلتاش خلال خمسمائه سلفه خلتاش خلال خمسمائه سلفه خلال خمسمائه سلفه خلال خمسمائه يقولوني يا إخوان موسى عليه الصلاة والسلام ما كان عده أعثه إعتادا هذه القضية هي المعصى قال وماتك بيمينك يا نوسى قالها يا عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي يذكر أن وهذه في الرعاية بالغنم ستجربة آخر الرعاية بالغنم جنة يا الغنم في علم الإنسان الأخلاق الهادئة. عمر من في فيه العصابي ده قد أرعيزه وردن لأنه أردن مش كون مزاكن قال لها قد نعم اشترسل رصاص الارض ما عمره بطي فعله أرسل إنه الشمس إيه والسلام هي ده مشت الوليه وطاحت جيبير يجيه يمشون كاملين خمسمية آلف عشرة آلف يجيه يجيه الزين says تدرب على راي الغنان معناه هو على راي البشر ليش باش اخلاقك هادي وخيسك في بزقك بزقلك وجهي هذا اللي شو واحد واحنا نتلاقاو شو هاك شاء الله تسمعنا عند الله عنه درس وإن شاء الله تسمعنا عند الشيخ تاعنا الخير وتاذا الاخو وذاك هو هو زعفوا وجهو جاب لي في سيز مشكل قلت لي مسحي هذا وقول هذا هذا هذا في الله الحمد لله والحمد لله جاءوا ولهو الصحابه اللي قلت له قتله قتله اللي تمرض ضره اللي اشعلو في الجار تلك السرجو صحا يا وكتاب ما شاء الله ولما fmtنوا من قبضه يا رسول الناس مكن الله الله رسول الله من قبضاتي من قبضتي عليهم اشغلهم قالوا ما تظنونني فاعل بكم قالوا خيرن انت ابو كريم وانت ابو كريم قال هذا فانتم ترقب الله ان شاء الله تخلي الله عندي الدنيا ما عملت كسمك كل معظمها سفينه كلها اصبحت نومه دارت بالاخلاق الفاضله بالسناحه ليش حين بي كان علغن النبي على علغن قال انا راح يصير وكل نبي راع الغنم كنت ارعى على قرارات يا شو قرارات يعني شو فرانكيه تبعي وقرارات هي الحمل اللي, اللي كان عند المشي عند المكين جبنا في, في الزمان المهم يا اخوان قالوا ما تيجي قال يا عصايه عليها واهش بها على غنم شو الهش كيف وش جر كيف بيسقط الغنم والغنم قدنا اللهم وفقنا جميعا لما يحب ويرضى سبحانه اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك جبار ذات ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين